الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم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 بِجَالُ اللَّاتِ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ل جَزَهُ اللهَّهُ أَحسَنَ مَا عَعملِلُ وََزيدَهُ مِن فَضلِ واللَّهُ يَضزقُ مَ شَ أُ بِغَيير وََّذينَ كَفَروا أَعمالُهُم كَسَرَابٍِ بِقعَاتِ يَحسَبُ وَمْأَنُ مَا أَن حَ إذ جَ أَهُ لَمْ يَجدِهُ شَيْئ حتىَ إذ جَأَهُ لَمْ يَجدِهُ شَيْأَ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 وَنُعِمَتْ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَبَهُ لَمْ يَكُنْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ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 مَن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دار من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين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 فِي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم